نسألك الناس عن الساعة قل إنا وجومت النار يقولون يا لينتنا أطعنا الله يقولون يا لينتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إما أطعنا سادتنا وكبرا أنا فأضلون السبيل ربنا 126- يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وديها 127- يا أيها الذين آمنوا استقوا الله وقولوا قولا سديدا 128- وقالوا قولا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 وكان اولو جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات والمشركين والمشركات ويطوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما